فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أردن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 ذانك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام منا ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير وَإِنْ به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه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 وكذلك أنزلناه آيَاتٍ بينات وَأَنَّ الله يهدي من يريد إِنَّ الذين آمَنُوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجود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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له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 الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذيا في الناس بالحج يأتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى, كل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمير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 يقضوا تفثهم واليوف نذورهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا فاجتنبوا العجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء الطير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 محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلمون. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قَنُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ في فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها, فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 الذين سعوا في آياتنا معجزين هُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيبِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَأَنَا نَبِيٌّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ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 صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من، حتى تأتيهم الساعة بوتا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُنَازِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قتلوا يَرْزُقُهُمْ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَدِيدٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ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 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ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 سَلْ نَصِيرْ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا لنا الذين تدعون من دون الله ليخنق ذبابا ليخنق ذبابا ولو اجتمعوا له. يَشْنُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْنُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 اركعوا واسجدوا واعبدوا, واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج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 اعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير